الصوت رعد الصوت رعد صوت رعد جرح يصارع شامنا يا قومنا الصوت رعد والثفير صهير لله درك يبن شام إنك عقل باسل والحروب دليل زرح صارع شامنا يا قومنا الصوت رعد والزفير صهيل لله درك يبنش من كنك حقا لباسل والحروب دليل البطولة بالطهارة عمة أبشر بأحمد يا شهيد خليل صبراً يا حمص تباتك عزة درعا صمد فالطغاة قليل كل إباء آيا حمات سجية أدلب شموخك في السماء عليل يا خائنا مهلا في يومك أسود حتما مصيرك صاغر وذلوا يا مسلمون تواحد عذيمة فالبغي أزهق أنفسه ويزيله بجراح فتح قادم ومؤزر نصر قريب والإله جليل ستعود شام للحياة بهية Allahu Akbar, yıcdahut tehlilu, ushabi fethin, qadimin ve muhazerin, nesun karibin, ve ilahu jalelu, səte gudu şabın, والزهور يورق والجداول تموتوي تفل الحمامة والغناء هدي